فإذا قيل لك ما حكم الحزبية الحزبية الحرام إلا حزب الله والدليل قول الله ولا تبونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب مما لديهم سرحون وقوله دعالا واعطصموا بحبل الله جميعا ولا تفزقوا وقوله إن أبي أمتكم أمتا واحدة وأنا ربكم فاعبدون وقوله قال إن حز الله يوم المفلحون قال عبد الله ابن عمر بن العاصر ري الله عنهما قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا بالله أي أغرجوا الدرمزي ولو شايتا من حديث معاوية رضي الله عنه أغرجوا أبو داود وأحمد ولو شوائد أخرى فالحديث حسن فقولوا كل هذه النار في بيان أهل الأهواء وجرحهم فإذا قيل لك من أضل الفرق التي تدع الإسلام هم الباطنية والرافقة والجهمية وقلاة الصوفية